يعني ا ل ج م ا ع ة اللي قالوا الماء المستعمل ده ناجس ت أ و ل و ا دليل ايه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في احدكم ل الدائم لا يبولن م ا ء أ في الماء الدائم ولا يغتسل منه ي ب ق هنا نهي عن البول ونهي عن, عن الاغتسال فقالوا وهذه ما يعرف في أ ص و ل الفقه د ل ا ل ة في اصول الفقه هيجي الكلام عليها و إ ح ن ا بنشرح في نظم الورقات اسمها د ل ا ل ة الاقتران إ ذ ا ا ق ت ر ن شيئان فهذا يدل على أ ن حكمهما حكم واحد فقالوا فالبول نجس وحينما قال قرن النبي بين البول وبين الاستحمام في الماء فدل أ ن الغسل في الماء ينجس الماء كما ينجسه البول فما هم يتكلموش بلا دليل لكن احنا عندنا الروايه الصحيحه لهذا الحديث لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه يعني النهي انه يبول في ا ل م ا ء و بعدين يغتسل ل أ ن ده يفسد الماء حتى يا اخي لو ماكنش ا من باب ا ل ن ج ا س ة من باب الاستقذار إ ز ا ي تبول في ا ل م ا ء و بعدين تتوضي منه و إ ن كان البول في ا ل م ا ء إ ذ ا كان الماء كثيرا لا يؤثر فيه البول لا يخرج الماء عن ا ل ط ه ا ر ة يعني ده ده كل اللي بيروح و ا خلي بالك المصيف ا في البحر ع ل ويخرج من البحر يقول الحمام ومع كده الوضوء من ماء البحر قال النبي صلى الله عليه وسلم ه وطوروا ا ل ماء انتو كلكم افتكرتوا موقف لنفسكم ا ك ي فيش واحد منكم م ر ا ح ش البحر وعمل ا ل ع م ل ة دي بالسوداء المكان الوحيد اللي ان تفعل ذلك فيه يعني على نفسك <تصفيق> هو البحر المقصود يعني